اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى اله وصحبه الكرام 「さあみんなであげてください」 يا ر س و ل س ل ا م ع ل ي ك ي ا ح ب ي ب ي يا يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا محمد ص ل و ا ت ل ع ل ي ك أشرق ا ل ب د ر ع ل ي ن ا فاختفت م ن ه البحر ما ر أ ي ن ا قط د يا وجه السرور يا نبي سلام عليك يا نبي عليك يا سلام حبيب رسول حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد ا يا إ م ا م القبلتين يا حبيبي يا, محمد يا حبيبي يا محمد صلوات الله عليك أ ن ت شمس بدر انت بدر أ ن ت نور فوق نوري أ ن ت إ ك س ي ر 「さあみんなで」 y a Rasul s a l a m a y k h